قيما لينذر باسا شديدا من لدنه هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لاباء كبرت كلمة تخرج من أفواههم ان يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته, لا مبدل لكلماته وَلَن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بِالْغَدَاتِ والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الْحَيَاةِ الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أَعْتَدْنَا للظالمين نَارًا أَحَاطَ بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مُرْتَفَقًا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 نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقط قال لصاحبه وهو فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منكما لا أنا أكثر من كمالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه ابدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا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 ثوابًا وخير عقبا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 I'll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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون No uh -oh.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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما, نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت فإنني نسيت الحوت وما أنساه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فرتد على آثارهما قصصا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 قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إِنَّكَ لن تستطيع معي صبرا قال إن سَأَلْتُكَ عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما فخشينا أي يرهقهما طغيانه فأردنا أي يبدلهما رب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 ويسالونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوما قلنا يا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنًا.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 قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا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 فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا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 عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك ك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا, بما كفروا واتخذوا آياته ورسلي هزوا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 لكم يوحى الي يوحى الي انما الهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا, فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا